حبيب الله في القلب مقيما ويرسل في الدجا نورا عظيما حبيب الله في القلب مقيما ويرسل في الدجا نورا عظيما وهذا النور قد عم البرايا وهذا الفتي كان داوى سقيما شكفر مشركين ويا من هديه للعالمين وهز عروش كفر مشركين أباد الجهر من روم وفرس فبات الدين ما اسكنه علينا أباد الجهر من روم وفرس فبات الدين ما اسكنه علينا وحبك يا من حب في حكيما وحبك لبي من حب ربي وأمرك في الورى أمرنا حكيما وحبك جلّه كل ابتداء فنعم الحب ذا يغطى مديما كجله كل امتداء ويعمل حب ذا ينقى ديار وفيها الظلم قد عاشا محمد قد اتيت إلى ديار وفيها الظلم قد عاش طويلا صنعت رجال أمتنا فكانوا حماة العدل للحق دليلا صنعت رجال أمتنا فكانوا حماة العدل في دليل حماه العدل الحق دليلها حبيب الله في القلب مقيما ويرسل في الدجا نورا عظيما حبيب, حبيب الله في القلب مقيما ويرسل في الدجا نورا عظيما you can do something